بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> ليتخيل كل واحد منا أنه الآن على صعشه وقد مردت يداه والتفت ساقاه وشخص بصره وشقل لسانه وما لعنفه وهو ينظر آخر النظرات وهو ينظر إلى أبيه عمه وإخوانه وبناته وهم يجلسون أمامه حار الطبيب, الطبيب ويئس الحبيب, الحبيب, الحبيب وجاءت ثكرة الموت بالحط ذلك ما كنت ذلك ما كنت منه تهيد إنها الثكرة إنها الث... والاناث عند ساعه الممات الموت شديد على النفوس صعب على الارواح ما اشد نزعه تفكر في مصاعبك وانتقالك من موضع انتقلت من ساعة الى ضيق وخانك الصاحب والرفع وهجرك الحبيب والصديق يوم توخذ من فراشك وتوضع في قبرك بعمالك يستوحش منك اهلك وجيرانك واحبابك واخوانك ذكره ينفق على ارباب الدنيا يا دنياهم ويدكشرهم برحيلهم عنها الى اخرى كم اجمع من عيز وكم احزن من قد يهزم على الخلق بغت و... يقبض الراحة إذنى اني اذوق الموتى كم من اخي ترتدي وكان حريا بحلو العيش مهتديا الموت يخلع الألباب ويفجع الأحباب ويشتت الأصحاب ويكسر الأصلاف وقد يدركك الموت وأنت على فراشك وقد يدركك الموت وأنت في سيارتك وقد يدركك الموت وأنت في الطائره في جو السماء الموت لا والدا يبقي ولا ولده هو السبيل إلى أن لا ترى أحد الموت موت في من غير مخطئات من فاته اليوم سهم لم يخده غدا فيا غافل عن المساجد ما عرف الصلاة. ويا متهفكا لحدود الله. يا متجاوزا لأسوال حرمها الله. يا عاق لوالديه، يا قاطعا لارحامه، يا من وقات بالمنكرات. وضيعت الصلوات. وشغلت بالقنوات. ونهيت بالجوالات. وعزت على الاغنيات. وامضيت الليالي في التمثيليات والمسلسلات وغفلت عن الزكرات. وعشيت لقاء رب الارض السماوات. والله قبل أن تندم ولا تساعة من دم لأن يقال فلان مات فلن ينفعك ساعة هالحسرات ولم تنجيك الزفرات ولم تدفع عنك العبرات فالبدار البدار قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدم تقدم أنتم اليوم بين الأهل والأبناء تبحكون وغدا وغدا, وغدا وغدا في ظمة القبر تساءلون آخر النظر للشيخ إبراهيم الزبيد ايها المسلمون نبأ عظيم وخطب مدلهم منجسم غفل عنه جل الناس تشرئب النفوس المقصرة من سماعه وتأنف القلوب الغافلة من وقعه ينساه كثير منا رغم ايمانه به ويقينه بحقيقته ننقاد إليه اليه رغم أنوفنا وننساق نحوه دون حول ولا قوه منا ذكره الله في كتابه الكريم في مئة وأربعة وستين موضعا ليوقظ الوثنان وينبه الغافل الكسلان عده الله مصيبه لما يلاقيه الانسان عند نزوله به من سكرات موجعه وغصص مفجعه وقرب شديده وزلزله رهيبه ولما يعقبه من ألم وحسره وندم وحزن أتدرون عباد الله ما هو إنه مخلوق عجيب وخطب رهيب لم يسلم منه بعيد ولا قريب إنه نهاية لكل حي وهلاك لكل موجود عدا الحي الذي لا يموت إنها آخر النظرات على سجل الحياه إنها آخر النبرات على سجل الحياة انه الموت نعم انه الموت انه الموت بسكراته المؤلمه ودفراته الملهبه وغصصه المبكيه فكم اجمع من عين وكم أحجن من قلب فما من مخلوق مهما امتد اجله وطال عمره الا وهو نادل به وخاضع لسلطانه انه الموت الذي قال الله فيه كل نفس ذائقه الموت كل نفس دائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن نبحها عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور افق ايها الغافل وتامل افق ايها اللاهي وتدبر افق ايها الساهي أفق أيها الساهي وأعميت بالهوى وانت على ما تشتهيه ويحتوى افقي ايتها النائمة بملء جهورها افيقي ايتها الغافله عن موعودها ايتها الساهيه عن مصيرها كل نفس ذائقه الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون يموت الصغير والكبير يموت الامير والوزير يموت العظيم والحقير يموت الغني والفقير كل نفس تموت الا بالقوه والجبروت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الموت حتم لا محص عنه ولا مفر منه يصل إلينا في بطون الأودية وعلى رؤوس الجبال وفوق الهواء وتحت الماء فلا ينجو منه ملائكة السماء ولا ملوك الأرض ولا أحد من إنس أو جن أو حيوان ولو كانوا في بطون البروج وغياهم الحصون أينما تكونوا بلكم الموت؟ ولو كنتم في بروج مشيدة الموت عباد الله يفزع القلوب ويدحل العقول ويخرس الالسن حير بامره العقلاء واستغلق بسره الحكماء لا يرحم صغيرا لضعفه ولا يوقر كبيرا لشيبه هو الموت هو الموت ما منه ملاذ ومهرب متى حط ذا عن ناشه ذاك يركب نؤمل امالا ونرجو نتاجها وعنا الردى مما نرجيه اقرب ونبني القصور المشمخ في الهوى وفي علمنا أننا نموت وتخرب الموت يقسم الظهور وينزل الناس من القصور ويخرجهم من الدور ويسكنهم القبور لا يستعد احدا ولا يخشى ابدا الموت لا والدا يبقي ولا ولدا هو السبيل الى الا ترى احدا مات النبي فلم يخبض لامته لو خلد الله حيا قبله خلدا للموت فينا سهام غير مخطئة من فاته اليوم سهم لم يفته غدا فقد يدركك الموت وانت على فراشك وقد يدركك الموت وأنت في سيارتك وقد يدركك الموت وانت في الطائره في جو السماء وقد يكون الموت بارض المعركه او على خشبه المشنقه كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على آلة حدءة محمول زار ملك الموت ليلة البارحة هذه البلدة واخذ عبدا من عباد الله استكمل أجله وقضى نحبه لقد تخطانا الى غيرنا وسيتخطى غيرنا الينا ارسل الي احد الاصحاب رسالة يقول فيها احدى الفتيات كان زواجها ليلة البارحة وبينما يدينونها ليزفوها لزوجها سقطت على الارض فجاء النساء يقلبنها فوجدنها قد ماتت وفارقت الحياه الله اكبر الله اكبر ماتت ليله زفافها سبحان الله وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت اقسامها وهي لا تدري فاجاها هادم اللذات فقبض روحها وما يدريك يا عبد الله وانت ياامه الله لعل الاجل قريب فهل من تائب لله ومستجيب سافر احد المشايخ من الرياض الى مكه المكرمه سافر لاداء العمره اخذ زوجته وترك اطفاله مع اجدادهم لانه سيعود سيؤدي العمره هو وزوجته ثم يعودان لكنه كان على موعد مع الموت وهو لا يدري فضرب إطار السيارة فانقلبت عدة انقلابات فلما افاك من إغنائه بحث عن زوجته فوجدها في الرمق الأخير وهي تقول لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثم تقول لزوجها بلغ أهل السلام بلغ أولاد السلام بلغ أولاد السلام سامحك الله عفا الله عنك غفر الله لك ثم تفارق الحياة وما تدري نفس باي ارض أرض تموت نعم نعم إنه الموت يا من بدنياه الشغل وغره طول الأمل الموت يأتي بعثة والقبر صندوق العمل رحمك الله يا علي لقد كان شابا مستقيما أنهى دراسته الجامعية وبنى بيته وعقد على مخطوبته وتجهز لزواجه وقبل الزواج بليال قلائل أحس بآلام في بطنه نقل إلى المشفى كشف عليه الطبيب وعلي يقلب نظره في الطبيب آخر النظرات وهو يكشف على أعضائه فجأة صرخ الطبيب سبحان الله سبحان الله جاء المرافقون لعلي ماذا جرى ماذا جرى قال ما كشفت على عضو الا وجدته قد فارق الحياه وهو يقلب في نظراته ما الخبر يا طبيب ما الخبر يا طبيب هل مات علي مات علي حزن الطبيب ونكس راسه وتلعثم لسانه ثم قال نعم مات لكنه مات رافعا اصبع السبابه انه شاب صالح لا اله الا الله لا اله الا الله لقد كان يؤمل امالا ولكن المنايا تقسم الاماني تامل يا عبد الله تامل بالله كيف لو كنت انت الميت هل انت مستعد لهذا هل انت مستعد للقاء الله وانت لم تصلي صلاه الفجر مع الجماعه كيف وانت لازلت تشرب الدخان كيف وانت لازلت تعاقب المخدرات كيف زال في جوالك صور الفاتنات العاهرات كيف وأنت ما زلت عاقل واردين كيف وأنت يا امه الله ما زلت تشاهدين المسلسلات تشاهدين المسلسلات الفاتنة والأغاني الماقنة والصور الفاتنة الخليعة كيف يا عبد الله كيف لو كنت أنت الميت وأنت لم تسم إلى الله تعالى إلى الآن وأنت لا دالت عليك ديون تريد تسديدها وعمارة تريد اكمال بنائها واطفال تريد أن تنفق عليهم بل لا زال لديك أمل أن تعمل الصالحات وأن تتصدق وتصوم لكن الأجل ربما قطع الأمل واسمعوا ماذا يقول ربنا سبحانه لهؤلاء الذين يبنون على الرمل المتحرك آمانا من الأحلام يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله أيها الإخوة قفوا معي لحظة بقلوبكم قفوا معي لحظة بقلوبكم ليتخيل كل واحد منا أنه الآن على سرعش الموت وقد بردت يداه والتفت ساقاه وشخص بصره وثقل لسانه ومال انفه وهو ينظر آخر النظرات ما يفكر وهو ينظر إلى أبيه وعمه وإخوانه وبناته وهم يجلسون أمامه اذ به يفكر في عمر افناه وشباب اضاعه ويتذكر ويتذكر اموالا جمعها ودورا بناها وقصرا شيدها وضياعا جد في قيادتها ويتالمون لدنيا يفارقها وذرية ضعاف يخشى عليها فيشد الالم وتستحكم الحسره حار الطبيب وياس الحبيب وجاءت شكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تخيب عند ذلك تغير لونه وغارت عيناه ونهب حسنه وجماله وخرس لسانه وصار بين أهله وأصدقائه يسمع ولا ينطق وينظر ولا يفعل يقلب فيه انبصره وهو يعالج السكرات وينظرون ما يقاسيه من كرب وشدة لكنهم عن انفاذه عاجزون وعلى منعه لا يقدرون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أطرب إليه منكم ولكن لا تغفرون ثم تفيض روحه إلى السماء ويصبح جيفة بين أهله ما تسمه الذي كانوا يعرفون كما ما تشحفه الذي كانوا به يأنسون الله أكبر الله أكبر ما أشدها من حسرة وما أفساها من ندامة أين الفتوة والشباب وأين القوة والنشاط وصدق الله العظيم وخلق الإنسان ضعيفا فيا من تغتر بقوتك الفيل أطوى منك ويا من تغتر بشبابك وشجاعتك الأسد اشجع منك ويا من تغتر بصبرك وتحملك الجمل أصبر منك لكنك أنت المحاسب أنت المحاسب أمام الله المسؤول عن كل ما فعلت. الموت شديد على الأرواح صعب على النفوس فما أشد نزعه وما عقص كأسه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفي بيده لمعاينة ملك الموت أشد من ضرب بالسيف وقال عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يعالج من قرب الموت وستراته وإن مفاصله لا يسلم بعضها على بعض تقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته تفارقني وأفارقك إلى يوم قيامة الموت بهوله وشدته حجم على الأنبياء وأفضع الأولياء كسر الأكاثرة وقصر القيافرة ذاقوا بأسه وجرب كأسه قيل الإبراهيم عليه الصلاة والسلام يا خليل الرحمن كيف وجدت الموت قال وجدته الله شديدا والذي لا إله غيره إنه اشد من الطبخ في القدور والقطع بالمناشير أقبل ملك الموت نحوي بكل من حديث فأدخله في كل عمر مني ثم اثل الروح من كل عمر مني حتى جعله في القلب ثم طعن في القلب طعنة بحربته المثمومة باسم الموت فلو أني قبخت في القدول سبعين مرة لكان أهون علي قيل أما إن قد هوننا عليك يا خليل الرحمن لا إله إلا الله هذا وهو خليل الله الذي قال الله فيه تذكية له إن إبراهيم لحليم أواه منيب كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذا ذكر النار قال أوه قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير وهو المطابق لمعنى الاواه إنه كان يكثر التأوه من ذنوبه فيا إخوتاه يا إخوتاه إذا كان هذا حال خليل الله فماذا نقول نحن المفرطون نسأل الله تعالى أن يرحمنا وقيل لموسى عليه الصلاة والسلام يا كليم الرحمن كيف وجدت الموت؟ قال وجدت نفسي كالشاه حين تسلخ بيد الجزار وهي حية وفي رواية قال وجدت نفسي كالعصور الحي حين ينقى على المقلاه لا يموت في ولا ينجو فيطير وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق وأحبهم إلى الله اشتد عليه الكرب حتى جعل يبل خميصة بالماء ويضعه على جبينه الشريف وهو يقول لا إله إلا الله إن للموت لثكرات اللهم هون علي سكرات الموت لا إله إلا الله إن للموت لثكرات اللهم هو علي سكرات الموت ويشتد عليه النزع ويضمى عليه من شدة الألم ثم يفير وهو يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني لا إله إلا الله اللهم اغفر لي اللهم ارحمني لا إله إلا الله حتى تقول عائشة رضي الله عنها والله ما اغبط وحدا لهول موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وهو المخبط الخائف. القريب من ربه سبحانه يقول شيبت يهود أخواتها وإذا وقف في الصلاة يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء بأبي وأمي هو كان إذا تغيرت الريح دخل وخرج وعرف ذلك في وجهه بأبي وامي من كان يبكي حتى يبل توبه ويبل الترى بدموعه بأبي وامي من مر بأصحابه وهم حول قبره يدفننا رجلا فبدر من بين أيديهم ثم واجه القبر حتى بل لست دموعه وقال أي إخواني لمثل هذا فأعدوا وأقول لكم أي عباد الله لمثل هذا فأعدوا وللموت فاستعدوا فأنتم راحلون بلا شك منتقلون بلا ريب فماذا اعددتم للموت ماذا اعددتم للقاء ربنا سبحانه وذاك أبو بكر الصديق خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وافضل الامه بعد نبيها عليه الصلاه والسلام المبشر بالجنه بل المشهود له بان ينادى مع ابواب الجنه الثمانيه اصابته شده الموت وتغشاه الكرب فجعل يقول يا ليتني ما عرفت الحياه يا ليت امي لم تردني يا ليتني كنت شجرة تعبد وجعل يردد وجاءت سكرات الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيي حتى فارق الحياه وتلك حال امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه افضل الامه بعد ابي بكر رضي الله عنه يقول وهو يعالج السكرات يا ليت عمر لم ترده امه ليتني لي انجوك فابا لا لي ولا علي يا ليتني لي كنت شعره في جلد عبد المؤمن وكان يسال كل من يلقاه أتراني أخاف الله فيكم؟ أتحسب أن الله راويا عن عني وعند الموت يطجع على السراب ويشد خوفه من الله ويقول لابنه عبد الله يا عبد الله ضع خدي على السراب ضع خدي على السراب لعل الله أن ينظر إلي فيرحمني واذهب إلى عائشه بن ابي بكر وقل لها عمر بن الخطاب ولا تقل لها أمير المؤمنين فلست اليوم للمؤمنين بامير قل لها عمر بن الخطاب يستاذنك ان يدفن مع صاحبيه فان اذنت فذاك والا فدفنوني في مقابل المسلمين وذاك ابو عبيده عامر بن الجراح رضي الله عنه وارضاه أمير الامه جعل يقول وجدت اني كنت كبشا فيذبحني اهلي فياكلون لحمي ويحسون مرقي وذاك ابو هريره رضي الله عنه فقالوا ما يبكيك ما يبكيك يا صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام فجعل يقول أبكي على بعد سفري وقلة زادي نعم عباد الله إنهم خوف مما بعد الموت فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكن إذا متنا بعدنا ويسأل ربنا عن كل شيء ما بعد الموت أشد منه ما بعد الموت أشد منه دعس وحشر وحساب ونشر وصحف وموازين وجنة أولار لذا اشتد خوف السلف رحمهم الله عند نزول الموت ومفاوقة الحياة فهذا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لما حضرته الوفاة جعل يقول لمن حوله أقعدوني أقعدوني فلما أقعدوه جعل يذكر الله ويسبحه ويقدسه ويقول يا رب ارحم الشيخ العاصي ذل قلب العاصي اللهم عقل العشرة وغفر الذلة وجد بحلمك على من لم يرجو غيرك ولا وثق باحد سواك وذاك عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه دعا بحراته عند الموت ثم قال هل تغنون عني من الله شيئا هل تغنون عني من الله شيئا قالوا لا قال ذهب وتفرقوا عني ثم دعا بماء فتوضأ وأسبغ الوضوء ثم حمل إلى المسجد فجعل يستغفر الله ويقول اللهم أنت أمرتني فعصيت اللهم أنت أمرتني فعصيت وأتمنتني فقنت وحدثت لي فتعديت اللهم لا بري فاعتذر ولا قوية فانتصر بل مدرب مستغفر؟ لا مقفر ولا مستكبر فيا أيها الأحبة أيها المسلمون أيها العربة أيها المسلمون إذا كان هذا حال الأنبياء المعصومين والصحابة المهديين والصحابة المهديين المبشرين برضوان رب العالمين فكيف بحالنا نحن المشاكين كيف بحالنا نحن المدربون ومع كثره غفلتنا وعظيم تفريطنا ما بالنا عن ذكر الموت مشغولون وعن الاستعداد له متخلفون قل هو نبع عظيم أنسم عنه معرضون عباد الله عباد الله ما أنصب العباد وأمراهم إلا ذكر المقام وخوف الحساب وروعة النداء بالعرض على الله فتخيل يا عبد الله يوم يناديك المنادي يا فلان يا فلان من فلان فتقلب أنت أنت أنت لا يقوم غيرك وأنت مستل بذنوبك وأوزارك فمن لك في ذلك الموقف فمن لك في ذلك الموقف ومن لتحيرك ولجوعك وعقشك صواطور وقفتاه وتحيراه وسقل ظهراه وسقل ظهراه من الجنوب والمظالب والخطايا أوه من, أوه, من اوه من حملها اوه من ذكرها اوه من ذكرها اوه من ذكرها اوه من شقلها فلم لا تدوب ابدال العباد والزهاد فزعا والقيامة امامهم وفي العرصات مقامهم وعلى الصراط جوازهم نزف البكاء دموع عينك فاستع عينا لبيتك دمعها مدرار من ذا يعير في عينه تبكي لها ارايت عينا للدموع تعار ارايت عينا للدموع تعار فالبدار البدار ياثير الشهوات فالبدار البدار الشهوات البدار البدار يا غارقا في الملذات يا غادلا متلذدا بالمنكرات اعلم بأن الموت حان فلا فوات اقلع ودع عنك الأمان الكاذبات وادرف دموعك سائبا قبل الممات دع ما ذاتا في زمن الصبا وانكر ذنوبك وامكها يا مدرب لم ينسه الملكات حين نسيته بل أثبتاه وأنت لا هم سعب قال الحسن البصري رحمه الله المؤمن من علم ان ما قال الله كما قال وهو احسن الناس عملا وأشدهم وجلا فلو أنفق جبلا من مال ما امن دون أن يعاين لا يزداد صلاحا وبرا إلا ازداد فرقا والمنافق يقوم سواد الناس كثير وسيغفر لي ولا بأس علي فيثيع العمل ويتمنى على الله الأمان ويقول رحمه الله يحق لمن يعلم أن الموت مورده وأن الساعة موعده وأن القيام بين يدي الله مشهده عن يطول حزنه فأوتب على شدة حزنه وخوفه فقال ما يؤمنني ما يؤمنني أن يكون الله تعالى قد اطلع في على بعض ما يكره فمقتني وقال اذهب فلا غفرت لك ما يؤمنني أن يكون الله قد اطلع على بعض ما يكره فمقتني وقال اذهب فلا غفرت لك فأنا اعمل في غير معتمل أحسن تظنك بالأيام إذ أحسن تظنك بالأيام ولم تخف سوء ما يأتي به القدر وتالمتك الليالي فاغفرت بها وعند صفو الليالي يحدث الكدر فاتعوا في فكاك قادق عباد الله فوالله ما بينكم وبين الندم والعلم بانها قد ذلت لكم القدم إلا أن يحوم عقاب المنية عليكم ويفوق سهامها إليكم فإذا الندم لا ينفع وإذا العذر لا يصنع وإذا النصير لا يدفع وإذا الذي فات لا يسترجع فتفكروا عباد الله تفكروا في من صلى معكم وصام، في الزمان الثان من الآباء والأبناء والإخوان والأحبة والجيران كيف احترمهم هادم اللذات؟ وفرقهم مفرق الجماعات فأصبحوا في تلك الحزر المظلمات لا يستطيعون زياده في الحسنات ولا نقصا من السيئات وأنتم إلى ما صاروا إليه طائعون وعلى ما قدمتم من الأعمال قادمون وعلى ما فرقتم في دمن الامهال لاجمون فإنا لله وإنا إليه راجعون فيا أيها الآباء يا أيها الآباء يا من بلغ الستين من عمره أما ان لك أن تقلع عن التفريق وان تشتهد في طاعة الله ما عذرك وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعذر الله الى من بلغه الستين من عمره اي لا عذرك عند الله في ترك الواجبات والوقوع في المحرمات ما عذرك يوم تتكاثر في الطاعة وتتخلف عن الجماعة ما عذرك يوم رضيت بقليل البضاعة اسمع كيف كان يصنع اجدادك من الثلاث رحمهم الله كانوا إذا بلغ الواحد منهم أربعين سنة اشترك كفنه وعكف بالمسجد واجتهد في قراءة القرآن آناء الليل واطراف النهار قال الأعمس رحمه الله عند موته لبناته لا تبكين علي فوالله, فوالله ما فاتتني تكبيره الإحرام مع الإمام ستين سنة وقال سعيد بن المسيب رحمه الله والله ما أدن المعزن منذ أربعين سنة إلا وأنا في المسجد وعمر بن عبد العزيز رحمه الله يتذكر الامر من امر الاخره فيطرق الجراح الوثيق ويقوم يصلي ويبكي الى الفجر فيا ايها الاباء يا ايها الاباء يا ايها الاباء اسمعوني بارك الله فيكم ايها الاباء يا من شابت لحيته يا من شاب راسه جاءك النذير منك الموت اقترب منك الموت استعد للقاء الله بالله عليك استعد للقاء الله دع الدنيا بقصورها واموالها ودنيانها وعمرانها واعمر دارك الاخرى يا عامرا لخراب الدار ملتهدا بالله هل لخراب الدار عمرانه ويا حريطا على الأموال تجمعها اقصر فان سرور المال لأحزانه وأنتم ايها الشباب انتم ايها الشباب يا احبابنا في الله انتم ايها الشباب اسمعوني بالله عليكم اسمعوا نصيحتي بالله عليكم اسمعوني هذه المرة اسبعوني اذانكم هذه الوقفة اما انا احبتي اما انا ان تنتهوا عن الصبوة اما انا ان تستفيقوا من الغفلة لقد ضيع كثير منكم الصلوات وشغلوا بالقنوات وتباهوا بالجوالات وعاشوا مع الاغنيات وامضوا لياليهم في السهرات والمعاكتات ومشاهدة التمثيليات والمباريات وغفلوا عن السفرات وغفلوا عن السفرات ونسل يقوفهم بين يدي رب الأرض والسماوات أيها الله على أعلى وجل اتق الله الذي عز وجل واعتزل ذكر الاغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل كم عاصم لك قد قضيتها ذهبت لذاتها والاثم حل فيا أيها الشاب يا أيها الشاب دعي التفريق وإياك والتسويق فإن المصيبة تعظم عباد الله عندما تنزل سكرات الموت بالانسان وهو لم يستعد للقاء الله والواقع خير شاهد فها هو احد الممثلين يموت على خشبه المسرح وقبضت روح احد المغنين وهو يحمل عود الغناء بيده ويفضح بالالحان في ذكر الغناء اذ يسقط سريعا يناجي السكرات وسيلقى الله على ما مات عليه ليكمل مشواره هناك ليكمل مشواره هناك هناك هناك هناك, هناك, هناك, هناك, هناك, هناك ولاعب دهمته السكرات فمات وهو يحكمن معشوقته في المستطيل الأخضر وشاب من العصاة المفرطين أدركت سكرات الموت فجعلوا يقولون له قل لا إله إلا الله فما يستقيل ثم يجمع انفاسه ويقول إنه كافر بهذه الكلمة ويقول إنه كافر بهذه الكلمة ثم تقبض روحه عياذا بالله وآخر كان كارثا للصلاه فدهمته السكرات وفي غمرة الموت في غمرة الموت يلعن من حوله ويلعن دينه ويقول ما أريد أن أصلي ولا أريد أن أصوم ولا أريد أن أقرأ القرآن ثم يموت على سوء حال نعوذ بالله من الخذلان وثالث عاكف في عالم الأحلام حاجرا لكتاب الملك العلام وعند وفاته يقول ناولوني القرآن ثم يقلبه ويقول هو كافر بهذا الكتاب وبمن أنزله هو كافر بهذا الكتاب وبمن أنزله لا حول ولا قوة إلا بالله فاعتبروا أيها المسلمون فاعتبروا أيها المسلمون وحذروا عباد الله فإن كثيرا من الناس ومن الشباب والفتيات خاصة يعيشون مفرطين في طاعة الله متهاونين بأوامر الله لا يتورعون عن أكل الحرام ولا شرب الحرام ولا مشاهدة الحرام ولا فعل الحرام ولا استماع الحرام واذا نصحتهم قالوا الله غفور رحيم وينسون ان الله شديد العقاب بل لا يتاملون لمن تكون رحمه الله لمن تكون رحمه الله لمن تكون رحمه الله, الله عباد الله لمن تكون رحمه الله استمعوا بارك الله فيكم استمعوا رحمكم الله قول الله جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يستقون يستقون الذنوب يستقون الحرام يستقون النار للذين يستقون ويؤتون الذكاء والذين هم بآياتنا يوقنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمين ويقول سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى فالله الله عباد الله ألا تسعنا رحمة الله ألا تسعنا رحمة الله أيها الشباب أيها الشباب أيتها الفتيات يا من لم تتوب إلى الآن يا من لم تتوب إلى الآن تأمني وتفكري آخر النظرات آخر الوقوف بين يدي رب الأرض والسماوات وأنتم عباد الله عباد الله أنتم اليوم بالشامبو والصابون تغسلون وغدا بالماء والسدر تغسلون أنتم اليوم بالطائرة والسيارة تركبون وغدا على لوح من الأخشاب تحملون أنتم اليوم على السرير الوزير تنامون وغدا في لحظة ضيق تبعون أنتم اليوم مع الأهل والأبناء تضحكون وغدا في ظلمة القبور تتعلون أنتم اليوم أنتم اليوم على ظهر الأرض تمشون، وغدا تحت التراب تحاسبون. فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل فبادروا بادروا فالعمر يسير والأجل قصير. قبل نزول الموت بالهول الكبير فالموت يقسم الأصلاب ويدهي بالرقاب ويرد كل مخلوق الى التراب ويقرب المؤمن الطائع من جنة المهاب ويسوق الفاجر العاصي إلى أهلهم العذاب فتفكروا في الموت يا أهل الفناء والدهان مضى امسك الماضي شهيدا معدلا واعقبه يوم عليك جديد فإن كنت بالأمس اقترفت إساعة فتنب باحسان وأنت حميد ولا ترد فعل الخير منك إلى غد لعل غدا يأتي وأنت تقيد إذا ما المنايا أخطأت وصادفت حميمك فألم أنها ستعود رحمك يا رب وعطم منك يا الله ومغفره وسترا منك يا حليم اللهم صل علينا اللهم صل علينا اللهم ارحمة ضعفنا يا ذا الجلال والإكرام تذكروا في الموت وذكرته وصعوبة كأسه ومرارته كفى بالموت مفجعا للقلوب كما الموت مفجعا للقلوب ومبكيا للعيون وهادما للذات ومفرقا للجماعات وقاطعا للأمريات ستنقلك المنايا من ديارك ويمتلك الرداء دارا بدارك وتنسى ما عليك به زمانك وتنقل من غناك الى افتقارك وفي عينيك دود الارض يرعى وترعى وعرين غيرك في ديارك ابن ادم تفكر في مصرعك وانتقالك من موضعك اذا انتقلت من سعه الى ضيق وخانك الصاحب والرذيق وهجرك الحبيب والصديق يوم تؤخذ من فراشك والقلبه اطفالك وتوضع في قدرك باعمالك فيستوحش من شاهلك وجيرانك واصحابك واخوانك انت يا مغرور الا بد من الانتقال الى يوم شديد الاهوال فلا ينفع كتم قيل ولا قال فالبدار البدار قبل الانتقال من هذه الدار فالايام تمضي يوما يوما والعمر ينقضي شيئا فشيئا والحياه تسير لا تقف لحظه واحده فهذا الطفل قد رمى وذاك الشاب قد انحنى وذلك الشيخ قد واراه التراب ويتوب الله على من تاب وإليه المصير والمآب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم ردوا <تصفيق> ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق على على الحكم وهو أساع الحاسدين اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم رحمك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لا نكون لنا من الخاسرين ربنا أسعنا وأخطأنا ربنا اعفو عنا وتجاوز عن سيئاتنا وأخطائنا يا ذا الجلال والإكرام ربنا أنت كريم وأنت رحيم عَفُوٌّ يا الله حفو كريم ربنا أكبر منك يا الله ومغفرة منك يا رب ونوالا طيبا منك يا ذا الجلال والإكرام وارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتم علينا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم اهدي شبابنا وشاباتنا اللهم اصلح المسلمين والمسلمات وردهم إليك ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد تم هذا العمل في صدى الاعتصام الافراج الفني والهندسة الصوتية احمد العامل وتقبلوا كحياة اهوانكم في تشجيلات الاعتصام الاسلاميه بالدمام مجمع الحياة بلاسا هذا الرقم 03 81 768 01 03 81 77 ثمان ست صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وترقبوا يالله انا يالله يا ربي تعيين بسم الله الرحمن الرحيم يالله انا كانت حياة حيانة انا ما كنت اتوقع يومي ما كنت متخيل انه اوصل لهذا ما كنت اتخيل بل ما كنت تتوقع جدا اني ادخل مجال في الربي مجال في الربي مجال في الربي يلا قرضي ارضي الشارع العريان وصلت لصحافه الهرمي عني مجرد المشي هذا الشيء صار عندي تشبع جدا بالانتقاد حب يعني تدمير بحب يعني أن يقرون الناس انهم فاطمه اقرب الناس لي ذاقيله حتى جعلتها من من اني على اقرب الناس لي قضيه تعاطي بس لو على قضيه تعاطي انتهى الامر بس كنت اخذ من الكاري واضرب الهواء حتى ابي انا وجدت من قضيه صارت بالنسبه لي قضيه خرقيه ولا wat voor mij zorgt er achter mijn vader, het dorp, وريفو سوق حذروا هذا اوهموني انني في جنه وباني فقت انا فدا انا ما كنت افكر إن هؤلاء الناس هم مدى بعيد جدا في حياتي بل مكيفوني كما يستهون يعني هم جعلوا من عوض الشخص اللي يريدونه سواء في تجار المخدرات سواء في تهريب المخدرات سواء في التعامل مع الناس ستتقبل الامر هذا نعم هؤلاء الناس هم اللي حضرون نعم هؤلاء الناس هم اللي يحقوني عم حاول ان يحبون يحبوا رفقا والثانيه او خمس سنوات او متتكلم العيون يعوز ممكن العيون انا وجدت عندكم ما وجدت عند هالي غلط غلط غلط انا شيء ما بدي اقرب التحليبات اريدني اسكت باب مو قضيه اني انا في الاستقامة تو لا اني باب من من هول اللي يجيني صراحه حياه يا صاحبي جد فؤاد اللي الدم من انفه من, من عيونه ما حد او ما حد رضا حتى نطق يا الله ما حد مدرك عقليا يمشي في الشارع ما يدي الشوي يرفع روابه وامور ما يعلم بها الله عز وجل هذه قصة ما أسهوية أنا ما أمساه الدليل نحن خرجنا يعني تقريبا ساعة ونصر لقائنا الشاب جثة هام بحاليان سمعت من كان في هذه أعمى فهو في الاخره أعمى واضل سبيلا فأحلا انا رحت النحكمة وقدمت قضيه على امور حضرية وفدي اسمى الموجة خطاب من جلست جلت انويا جلتت شرع من بلاي ولكن هنا وانا حتى محطة رحلت حليث دوا شامد سنقصلها دولة رحل الله سبحانه تعالى رأى وحصلت ايه وحصلت المجلس وكان عندي ناس خمر الحمراء وقالت بس لها يعني نسير آل قير آل على اساس دو صلت القشم جولة ما بعد جاتها لحياتها ما تحن على اساس تبيني في القشم اللي انا مشوفينها فتو Jongen en ik in de kerk, en ik in de kerk, en ik in de ik in de de de in de ik en <تصفيق> دولة دولة يا ادم كني وانا من استطاع ان يقع في المحيط فيك في محيط الحشيش, استطاع الحشيش <تصفيق> من استطاع ان يجعلك تعاطي الحشيش يستطيع ايضا يجعلك يتاكد تعاطي الهيروين من استطاع ان يهزني يستطيع ان يجعلك نزنا بك من استطاع ان يجعلك املفه حقد النوادر يستطيع ايضا ان يجعل من شخص قلب النوار Teskelaars, de afgezondheid van de stad, وفي جميع التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. أهل أهل أهل. سبحان الله. أتعجب؟ أعجبنا واجملنا. إن العقول لا هي. إن العقول لا ناقلات غاتلات لا هي. كلٌ يعيش في دنياه ولا تمن. فذاك يتمنى مركبا ثابتا وذاك يتمنى منزلا واسعا وذاك يتمنى زوجة حسناء وتلك تتمنى وهذا يتمنى وكل يتمنى اما هذا فلقد تمناها بل يحبها بل يعشقها انها الجنة بعد هذا أيوجد عقل سليم يبيح لاجلها الجنة والحر جاو إن العقولة للذنان بوحولهن لساهية أفلا نبيع محلة تفنى بأنصارا من يدخل الجنة يحيى لا يموت وينعم لا يبنى لا تبنى لا يثنى شبارا لا علم إن الجنة قصورا من ذهب وقصورا من, وقصورا وقصورا من لؤل وقصورا من ياقوت، وقصورا من زبر الجنة بساكين ونصير, ونصير وأسكار وأنهار وعيو الذهب ورشهم المش ومجامرهم الألوى وأسوادهم الحور. لأن عيشهم فعيش حيث الملوك فالواحد منهم نفسه وسيط الذي لن ربهم الى الجنة زمران. <تصفيق> وفي قلبين اتقى ربهم الى الجنة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 أول زمرة يدخلون الجنة على شورة القمر ليلة الذين ينون على ظهر أشد توكب بردي في السماء إضاء دخل الجنة وهم متفاجئين من هذه العجائب التي يرون فبدأوا يتوجهون إلى خصورهم الفور الإن مستقف لك يا عبد الله القرية وهي ما رأت ولم تسمعه مستقف له. مستقف مستقف تقوم إلى الباب يوجه أن تقف وتقف عند الباب منتظ رأى إياك أن ترح تقوموا لله فيدخلوا إلى بيته دخل هذا بحق الشهر قال من تظرناكم نحن الراضيات فلا نشهر والمقيمات فلا نظر م. ونحن الخالدات فلا نموت م. م. م. م. ونحن الخالدات فلا نموت م. م. م. يا أهل الجنس يا أهل الجنة إن ربكم كبارك وتعالى يستجيركم تحي على زيان يا, يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم فيقول ويجحدثنا عن الناس فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك اليه فيجتمعون على كلمه والم وجهك ننظر اليه فيكشف الرب جل جلاله الحج ويتجلى تسجيلات الاعتصام الاسلاميه بالدمام تقدم اتمنى سيالهت الاسماء لكل محاضره لفضيله الشيخ يحيى الجنه وفي جميع التسجيلات الاسلام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله, بإذن الله أربي أربي من القرآن ما هو ورحمة من كلام رب البريه قل هو للذين دو وشفا الله آمنوا دو وشفا قل وللذين آمنوا هدى وشفاء الرقيه الشرعيه اللهم ربنا سره بالباس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء فشفاء لا يغادر سقما من كلام رب البر لو انزلنا هذا القران على جبل ولرأيته خاشئا خاشئا خاشئا خاشئا خاشئا خاشئا متصدئا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها آل للناس لعلهم يتفكرون الضقية السرعية ومن ومن شر النفاثات ومن شر اللفاتات في اللوقات من كلام رب البرين. اللهم رب الناس أذهب الناس اشفئا جساق لا شفاء لا شفاء لا شفاء لا عظام سقما تسبيلات الاعتصام الإسلامية بالدنام تقدم الرقيه الشرعيه من كلام رب الباري بصوت الشاي عصام ابن عبد العزيز الأوي وفي جميع التسجيلات الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم وتولى عنهم وقال يا أساس على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كريم قالوا سالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين أتتأى هل يمكن أن تنشأ كل هذه التساؤلات أو تخطر في بال القارئ كل هذه المعاني وهو يقرأ بهذه القراءة السريعة لا أظن ذلك إذن, لا أظن إذن ذا. كيف, ذا. كيف نتدبر القرآن دعونا نبدأ هذه مع كتاب الله العظيم. كتاب الأنزلناه إليك مباركة ليتدبروا آياته وليتذكرن الألباب. القرآن أنفاظ هذا القرآن إن اشتدت أموات البحار الزاخرة وإن هي لانا لأنساة الحياة الآخرة القرآن وهي عذوبة ترويك من ماء البيان ورفقة تستروح منها نسيم الجنان ونور تبصر به في مرآة الإيمان وجه الأمان هذا هو القرآن القرآن الذي أخرث البلغاء وأسكت القصحات استحالت قوتهم عزة وظهورهم فضوعا وضعفا وشهدوا بعظمته وقوته أفلا يتدبرون الوضع القرآن الدكتور هل تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها هل تحرك فيك ساكن هل تطلعت نفسك لعمل هل تنبهت لأمر هل شعرت بمثل هذه المعاني فأين قلبك الذي يطمئن وعقلك الذي يتدبر وجلدك الذي يقشعر وجوارحك التي تعمل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تقوم فإذا تدبرنا القران فهمنا معناه ثم اثر فينا ثم عملنا به أشار. وهكذا عاش الصحابه رضي الله عنهم فحييت قلوبهم بالقران اثرت فيهم مواعظهم ونراد ربهم سبحانه جمع العيقه طرقه القلب وشوع العباد شعرار الدين تغيير العمل والسلوك اطمئن إنما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليه آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام تقدم كيف نتدبر القرآن وننتفع به لفضيلة الشيخ الدكتور عويض العطوي